وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّيَقُولَ فِى سُرْبِ فَانِجِرَ مَا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَى سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَ <تصح> وقاب كل جبار عميد need Yan tan والطلال البعيد